ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى ستأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتأمنون بالله ولو آمنا أن خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا Bırbat onlara bir hâlimden Allah Alilim milah vi wa amlim there <laughs> 117. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من يؤمنون بالله واليوم الآخي ويأمرون بالمعروف, ويأمرون بالمعروف وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَمَّا يَظُنُّ مِنْ خَيْرٍ فَلَن والله عليم بالمتقين